ولمن خاف مقام ربه ب ي فباي الاء ربكما تكرمان 今 من كل فاكهه عزوجل بطاع و ل و ا ن مسترقع وجلى الجنتين دان Then you'll miss you. Thank <laughs> you. 「そした What a young m 「ふだんは私の手を握る」<音声>